خميس نعوض بالخميس الله واعتذر الله اكبر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 ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر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 ضالين <تصفيق> آمين <تصفيق> إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها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 بهم جنات جنات عبن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه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 الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 Allahu Akbar! سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم ورحمه الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره.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 صلى الله عليه وسلم وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أوراح اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أوراح وهذه بشارة لمن حافظ على الصلاة لمن أتى إلى المسجد في الصلوات ولم يتخلف عنها اشاره له بأن له نزلا في الجنه كلما غدا أو راح ثم أما بعد يقول الحق تبارك وتعالى واذا مرضت فهو يشفين المرض نعمه من الله تبارك وتعالى تنزل بالعبد فيتذكر الناس ويرجع العاصي ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى ويلجأ إليه هو نعمة من الله تبارك وتعالى يصاب ببرد فيقول يا رب يصاب بمرض فيتذكر أن له خالقا يجيب دعوة المضطرين ويكشف الهم عن المهمومين هو الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفيه ولكن نجد الكثير من الناس يذهب إلى كل مكان ويبحث عن كل وسيلة إذا نزل به المرض ولا يتذكر مرة من المرات أن يرفع يديه إلى الله ويقول يا رب اشفني هذه مصيبة إخوان مصيبة أن نذهب لفلان وعلان ولا نقول يا رب تجد الكثير لا يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى يتعلق قلبه بالدكتور الفلان والدكتور فلان ويقول هذا الدكتور أفضل من هذا وهذا اعتقاد خاطئ لان الشافي هو الله سبحانه وتعالى الشافي هو الله ولما سال موسى ربه قال يا ربي ممن الداء المرض من من يا ربي قال مني يا موسى قال ممن الدواء قال مني يا موسى قال ففيما الاطباء انظر الطبيب سبب والمعالج سبب والرقيه سبب وشربة العسل سبب وليست فيها شفاء ولكن الشافي من؟ الله سبحانه وتعالى فيجب أن نعلق القلب بالخالق سبحانه وتعالى إذا ذهبت إلى دكتور فاعلم أن الشاف هو الله وأن هذا الدكتور سبب وليس يملك لك شفاء هذا الدكتور لا يملك لك شفاء ولو شاء الله عز وجل أن يشفيك بشربه ماء لفعل كما فعل بأيوب عليه السلام فقال يا موسى هي أرزاقي أسوقها إلى عبادي هذا الدكتور له رزق هو سبب أنت تذهب إليه وتدفع الكشف لأن له رزق كتبه الله عز وجل ولكن هذا الدكتور لا يملك شفاء والشفاء ليس في الحبه أو الابره ولكن الشافي هو الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى وضع السر الشفاء في الحب وعلى يد الدكتور عشان الحياة تمشي يا الشافي هو الله سبحانه وتعالى فقال يا موسى هي ارزاقي أسوقها إلى عبادي حتى ينزل قضائي الموت أو ينزل شفاء ييجي الموت يا أخواني ينزل الشفاء من الله سبحانه وتعالى يبقى نعلم جميعا أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله جلس في بمكة أيام ويقول وجلست بمكة اياما يعترين بعض الأدواء الأمراض وكنت لا أجد طبيبا فكنت ارقي نفسي بالفاتحة الفاتحة ومن ضمن أسماء الفاتحة الشافية هي شفاء. اقرأ على نفسك يا عبد الله الفاتحة اقرأ الفاتحة على كوب ماء واشرب الماء تشفى بإذن الله فوكنت أجد لها تأثيرا عجيبا ابن القيم يقول هذا الكلام كنت أجد تأثيرا عجيبا فكنت أصفه لكثير من الناس فيبرأ بإذن الله وهؤلاء القوم الذين سافروا في سفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حين. ونزلوا على حي وعلى واد من أودية العرب فاستضافوا ذلك الحي فلم يضيفوهم فلم يضيفوهم فذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خارج هذا الحي وبعد لحظات لدغ سيد ذلك الحي فبحثوا له بكل طريقة عن دواء فلم يجدوا فقالوا لعلنا أن نجد مع هؤلاء القوم شيئا فذهبوا إليهم وقالوا إن إن سيد ذلك الحي لدغ أو لدغه ثعبان أو عقرب فهل نجد عندكم شيئا؟ فقام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لا ولكننا استضفناكم فلم تضيفون فصالحوهم على قطيع من الغنم حتى ياتوا لسيد ذلك الحي ويقرأ عليه فذهب ذلك الصحابي يدفل في يده. ويقرأ بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فبرئ الرجل وكأنما نشط من عقال فكأنما نشط من عقال قام كما يقوم الجمل فاخذوا ذلك القطيع وارادوا أن يقتسموا فقالوا لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك وقال اضربوا لي معكم بسهم فأخذ سهما من ذلك القطيع يا أصحاب الأمراض يا أصحاب العلل نعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى لا نقول نجلس ولا نذهب إلى الطبيب لا اذهب ولكن اعلم أن الله هو الشافي وإذا مرضت فهو يشفيه وبعض الناس يذهب إلى طرق محرمة للعلاج كالذي يصاب مثلا بسح أو بمس أو بلبس يذهب للعرافين والدجالين وهذا محرم شرعا الذي يذهب إلى الساحر فيصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم والذي يذهب إليه ولا يصدقه لا تقبل له صلاة أربعين يوما فعلق قلبك بالله يا أخي واطرق الباب على ربك اطرق الباب على ربك قل يا رب والجا اليه واستغذ بالله سبحانه وتعالى وافكي لربك سبحانه وتعالى فإن من أمن أكثر طرق يوشك أن يفتح له تخيل نفسك لو أنك ذهبت إلى جارك أو إلى مسؤول وطرقت عليه الباب وألححت في الطرق سيفتح لك وسيساعدك فما بالك بربك سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى من لم يسأل الله يغضب عليه وإن الله يحب الملحين في الدعاء الح على الله ألح على الله يا صاحب المرض واطلب الشفاء من الله واذهب إلى الطرق الشرعية إلى الدكتور ولكن اعتقد في الله ولا تعتقد في الطبيب ولا في الدواء الشافي هو الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أشف, كل المسلم. اللهم اشف كل مريض المسلم اللهم اشف كل مريض المسلم اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك من جميع الذنوب والخطايا والاثام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين Thank <laughs>